Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه تريد تقرا ماذا ستقرا ها تعال انا اسمع ها بيجلسوا تعال من هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله عزوجل خاب الأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ الله من الصيصر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد, الحمد, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك المديني. يا كن عز يا كن تعين إدينا صراص صراط الذين لعنت عليهم وضلوا بالغادي الامين احسنت بارك الله فيك جزاك الله خير اين الله السماء في السماء احسنت عندك دليل ها عندك دليل ما دليلك على ان الله في Al-Rahman. Al-Arsy istawa. Sah. Al-Rahman, Al-Arsy istawa. Malaik Allah, fik. Tampal bayi kunia. Iya. Yalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. وكل واحد مت واحد دوار ضعيف ومتصل ثناء الورم مسد او يرمي له ضابط مثل مثله وتبد في ظرف ونقل سليم معروف الله كون بغداد اذا هناك صحيح السهرس وكله وكله وقل... اه أكله ما <تصفيق> وكله معن رتبة الحسني قاصر ما حط بن حط الخصر أضعف أقسام كثر أحسن تجزاك الله الخير تري تأخذ كتابا ها لك أنت أو حتى لأبيك أنت بس تأخذ كتاب ولا حتى أبوك ها شين إيه لمن لك أنت ولأبيك Hada li abiik, baik. Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Uhh, Alhamdulillah Maa ahsan al-ilma Haulai al-atfali ya ikhwa Nima'a azimah An-yuhayya'u Al-ilm naafi'r وان يدفعوا الى بيوت الله يعز وجل هذا طفل صغير ما ادري كم عمره اظن اربع سنوات ولا ثلاث ها اظنه ثلاثه كذا كم عمره كم مضى من عمره ثلاث سنوات ونصف انت ابوه ما شاء الله جزاك الله خيرا يعني البيقونية ونظم البيقونية وهكذا يعلق في باله الشيء الكثير ذكرته بالآية الرحمن قال هو على العرش استوى يعني خير كثير فنصر الله العظيم مزيدا من فضله طيب أين كتاب من منكم قد أحب النحو فليرفع يده ما شاء الله جمع غفير من منكم لا يزال يصارع محبة النحو جمع غفير من منكم منزلة بين منزلتين هؤلاء قلة طيب بسم الله الرحمن الرحيم تقدم معنا متى تكون الضمة علامة للرفع تقدم أو لا تقدم فمن يقول أنا نعم من يقول أنا اليوم عندنا لوحة ولا لا وين أخواني أحمد في اليوم لوحة ولا وين محمد في طيب قم قم يا ولد قم ما اسمك عبد السلام متى تكون الضمه علامه للرفع في كم موضع 4 5 6 10 كم 5 اجلس اقوم قم عبد السلام قال خمس تراجعت تراجعت قم ما كم الآن أربع صح اذكرها الفعل المفرد الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أحسنت يا عبد السلام جزاك الله خيرا طيب تقدم معنا الاسم المفرد تعريفه في باب الإعراب فمن يقول أنا أجيب من القائل لأن سنختار لك سؤالا كبيرا من؟ Al-Ikhwa yang berkata, Husein al-Hashimi. Husein al-Hashimi, di mana? Haiya Allah. Al-Suali, ya Akhana Husein, yang berasal di bawah Al-Iqraab, yang خوكم حسين الهاشمي قد نسي نعم نعم أين فارج قوم يا فارج أبحث عنك قوم أنت من المجتهدين بارك الله فيك مثنم ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الاسماء الخمسه ولا ملحقا به يعني بالاسماء الخمسه بل شنو هذا الميله هذه شنو ارجع ارجع من الاول ما ليس مثنى ما ليس مثنى نظرت مراجعة بسيطة شعرت بك أنت تخاف تفلت منك طيب نحاول أن ننسيك قليلا أجب الآن ما ليس مثنى ولا ما ليس ملحقا بهما وما ليس يقع ولا يمكن أن يقع وما ليس من لازم الخمس وما ليس جلس يا فرج لماذا لم تثبته يبدو أنك ما رجعت يا فرج صح ها راجع الله يحفظك لذلك الله خيرا نعم أريد أخذ من سبها أخذ من سبها أين هو أخرجه هذا من الجيدين هذا هذا سيأتي بها بأكثر من لغة نعم ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما بهما بمن بهما ملحقا بمن أخوكم مسموع؟ أخوكم عبد السلام قد حك أذنا. اجلس. الأخ علي العلج أو العلج. علي العلج. أين هو؟ أخونا علي العلج. أين هو؟ أين هو علي العلج ليس سؤال يا أخانا ما هو سؤال إخوانك يريدونك فقط أين هو نعم ما هو موجود علي ما هو موجود ملحقا بهما هذا سؤال سهل كيف هذا؟ نعم عند الوالد نظرت في الكتاب حتى شفعت ما نظرت؟ ها؟ جزاك الله خيرا نعم من يحل النزاع؟ قم أنت لها ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما من بهما صح بالمثنى والمجموع جمع مذكر سالم أو جمع معنة سالم أحسن طيب تفضل السريح خذ كتابا يا أخانا ثم الموضع الثاني جمع التكسير تفضل استريح السريحة جمع التكسير ما هو جمع التكسير تعريفه تعريفه نعم عند الأخير المتكئ على الجدار هو مدل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة، ها؟ مفرد، أحسن هذا التغير على ستة؟ نعم. أوجه. تفضل استريح. هذا كتاب لك. أعطوا صفات الزوجة الصالحة. نعم. ستة أقسام من يأتي بها.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 تغير بالشكل والنقص والزيادة أحسن جزاك الله خيرا خذ هذين القرصين قل للثلاث أحسن جزاك الله خيرا طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين على أكثر من اثنتين لماذا لم يقل أكثر من اثنين لأنه مؤنث هكذا ولماذا قال في جمع التكسير اثنين أو اثنتين لأنه قد يكون مؤنثا وقد يكون مذكرا مثل للمذكر ومثل للمؤنث قم قم هات لي جمع تكسير للمذكر وهات لي جمع تكسير للمؤنث رجال هذا ايش للمذكّر صح و... المؤنث المؤنث تقليصيح. علي راحتك جيب لي تبي آه. آه. نعم, نعم. نعم. وتخم تخم هات <تخم> لي جامع تكسير للمؤنث خانه أنا لا. أنا لا. أنا لا. انظر الى مدين ايديه اجلس قم يا رهيبات جامع التكسير با في الرجال هذا مذكر ها؟ في الزيان في المؤنث زمع زينب صح أحسن طيب قال ما ذل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره بعض العلماء انتقد هذا التعريف وقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين لأن هنا كما ترى أن المؤلف حصر التعريف بالمؤنث وأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا مؤنثا في حين أنه يأتي من مذكر ومؤنث الآن استبل استبلات صح وهو يعرب بعراب جمع المؤنث السالم حمام مذكر ومؤنث مذكر في جمعه تقول حمامات إذن انتقل التعريف وقالوا الأسلم والأولى أن نقول ما جمع بآل فن وتا مزيدتين سواء كان مفرده مذكرا أو معنّثا وصلت وصلت أولاء نعم الآن قال هنا ما دل على أكثر من اثنين ما دل على أكثر من اثنين دل ذلك على أنه لا يأتي إلا من مؤنث صح صح أو لا لكنه قد وجد جمع المؤنث السالم ومفرده مذكر كمثل استبل هذا مذكر ومؤنث مذكر يجمع جمع المؤنث السالم نعم تقول استبلات طيب حمام مذكر أو مؤنث مذكر يجمع جمع المؤنث السالم نعم تقول حمامات إذن من أجل أن نقيده بالمؤنث نقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين سواء كان مفرده مذكرا أو مؤنثا أظنها سهلة الآن لكن هذا مؤنث مفرده مؤنث الكلام في المفرد المذكر ويجمع جمع مؤنث السال طيب قال نحو زينبات وفاطمات الآن زينبات مؤنث معنوي صح المؤنث المفرد إذا كان مؤنثا سواء كان مؤنث لفظي أو مؤنث معنوي صح أو مؤنث حقيقي تجمع المؤنث اللفظي إذا كان التعنيث لفظيا كمثل طلحة طلحات صح صح أو لا طلحة الآن مؤنث لفظي يجمع وجمع مؤنث السالم الجواب يجمع تقول طلحات صح طيب المؤنث المعنوي زينب تقول زينبات يصح المؤنث الحقيقي فاطمة تقول فاطمات عرفتم إذن المؤنث سواء كان تأنيث لفظيا أو تأنيث معنويا أو تأنيثا حقيقيا فكل هذا يجمع جمع مؤنث السالم هم يقولون المؤنث الحقيقي ما له فرج والمؤنث الغير حقيقي ما ليس له فرج طيب قال نحو زينبات وفاطمات وحمامات لاحظ معي زينبات مفردها زينب مؤنث أو مذكر مؤنث فاطمات مفردها مذكره أو مؤنث من قال مذكر م... أه؟ مؤنث طيب زينب مؤنث معنوي أو لفظي أو حقيقي معنوي فاطمة مؤنث حقيقي حمامات مفردها حمام مذكر أو مؤنث مذكر إذن يدلك يدلك على أن جمع المؤنث السالم ما صح أن يجمع بألف وتاء مزيدتين سواء كان مفرد مذكر أو معنث وسواء كان التعنيث حقيقيا أو معنويا أو لفظيا فهمتم الآن؟ فهمتم أو لا؟ طيب تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات قال فزينبات والفاطمات مرفوعان وعلامه رفعهما وعلامه رفعهما الضمه الظاهره ولا تكون الضمه مقدره في جمع المؤنث السالم الا عند اضافته لياء المتكلم هذه فائده جمع المؤنث السالم لا يرفع وتكون الضمه المقدره علامه للرفع الا في موضع واحد يعني لا تقدر عليه الضم إلا في موضع واحد متى إذا أضيف إليا المتكلم تقول هذه شجراتي وبقراتي فمن يقول أنا هذه شجراتي وبقراتي من يعرب هذه شجراتي وبقراتي سهل يا نعم. قم الأخ المقابل قم ألهاء للتنبيه صح ذه اسم إشارة مبني على الكسر صح في محل في محل رفع ولا نصب ولا جزم ولا خفض في محل رفع مبتدأ صح لأن ابتدأ بها الجملة والمبتدأ لا يكون إلا مرفوع شجراتي خبر مرفوع لأنه تمت به الفائدة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم مقدر على ما قبل يا المتكلم صح شجرات مضاف وليا وليا ضمير متصف مني على السكون في محل جر مضاف إليه ما المانع من ظهور الحركة أو الضمة الثقل اجلس قم اعطوه كتابا اشتغال المحل بحركة مناسبة صح أحسن طيب بقي وبقرات قم الواو حرف عطف بقرات معطوف على المرفوع الذي هو الخبر والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على على ما قبل يا المتكلم ما نعم الظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة بقرات مضاف وليا ضمير متصل مبني على ماذا مبني على السكون في محل جر مضاف إليه أحسنت جزاك الله خيرا أعطوه آثار الفتن طيب إذا لا بد أن تكون الألف والتاء ماذا مزيدتين ليست من أصل الكلمة؟ قال فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاة الآن القاضي لما جمعناها عندنا ألف و التاء لكن الألف هنا ليست زائدة إنما هي من أصل الكلمة صح صح ولا فإذا لا يكون هنا جمع مؤنث السالم وإنما يكون جمع تكسير إذا لا بد أن تكون الألف والتاء مزيدتين وأنت كما ترى أن الألف في القضاة ليست زائدة إنما هي من أصل الكلمة في القاضي طيب والداعي والدعاة الألف الدعاة زائدة لا وإنما هي من أصل الكلمة وهو المفرد الداعي موجودة الألف ولا لا موجودة لكن انظر مثلا في فاطمة فاطمات الألف والتاء زائدة ولا زائدة زينب زينبات الف و زائدة حمام حمامات الف و زائدة زائد ولكن سنأخذه على اللوحة من أجل تتضح أكثر ها أيوة طيب عطونا نكتب ال القلم أحمد ذهب يأتي به أحمد يبحث عن القلم قال فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاة لم يكن جمع مؤنت سالما بل هو حينئذ جمع تكسير وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة الآن سننظر التاء ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو ميت وأموات التاء زائدة هنا لا موجودة في المفرد ولذلك أموات جمعة تكسير وبيت وأبيات التاء زائدة لا إنما في العصي موجودة في المفرد وصوت وأصوات التى زائدة لا موجودة في المفرد كان من جمع التكسير ولم يكن من جمع المؤنث السالم إذا لا يكون جمع مؤنث سالم إلا إذا كانت الألف والتاء مزيدتين فإذا كانت الألف من أصل الكلمة أو التاء من أصل الكلمة لم يكن جمع مؤنث سالم وإنما جامع تكسير واضح؟ فأنت الآن عندك كلمات تجمع جمع مؤنث السالم لوجود الألف والتاء الزائدة حمام حمامات زينب زينبات فاطمة فاطمات طلحة طلحات نعم بقرة بقرات نعم حمزة حمزات خمسة خمسات نعم ميزة معيزات صح سيارة سيارات نعم لكن لا تستطيع أن تجمع هنا قاضي لا تستطيع تجمعها جمع مؤنث السالم لماذا؟ لأن الألف ليست زائدة، إنما من أصل الكلمة. طيبة الداعي؟ الدعات؟ نعم كيف؟ لو كانت, كانت لو كانت الداعية تقول داعيات نعم ها جمع تكسير كذلك طيب إذا كانت التى ليست زائدة ميت نقول ميتات لا أموات بيت نقول بيتات لا إنما أبيات. وكل هذا جمع تكسير وليس جمع مؤنث السالم لأن جمع تكسير تغيرت صيغة مفردة بأوجه التغير التي مرت منعه الستة فإما تغير بالشكل وإما تغير بالنقص وإما تغير بالزيادة وإما تغير بالشكل مع النقص أو بالشكل مع الزيادة أو بالشكل مع النقص مع الزيادة نعم Eh, كيف? Ia, ia asalnya kuazat, asalnya kudziah. Falia munqalibah, kudziah, iu kudziah, namp. قضيه منقلب ألفا زيانب زين ايش زينبات امم صح اذا حاصله جمع المؤنث السالم ما هو حاصله ما جمع بالالف وتا مزيدتين ولماذا أعرضنا عن تعريف المؤلف لأنه قال ما دل على أكثر من اثنتين بينما يأتي جمع المؤنث ومفرده يكون مذكرا فعلى هذا يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين سواء كان مفرده مذكرا أو مؤنث وسواء كانت التأنيث حقيقيا أو معنويا أو لفظيا نعم. ذكرت أن الحقيقي وغير الحقيقي المجازي يقولون ما له فرد وما ليس له فرد. طيب. قال وأما الفعل المضارع فنه يضرب ويكتب فكل من هذين الفعلين مرفوع. إذن الأصل في فعل المضارع أنه معرب أو مبني الجواب معرب الأصل في الفعل الماضي مبني الأصل في فعل المضارع الأمر مبني إذن الفعل المضارع سمي مضارعا لمشابهته للاسم يعني تعتريه أحوال يحتاج لمعرفة المعرفة علامته للإعراب يحتاج لمعرفة علامته للإعراب يعني يتغير بالمعنى مثلا تقول أكلت السمكة أشربت اللبن نعم لا لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذه تأتي ولا وتشرب وتشرب وتشرب الثلاث تأتي لا تأكل السمك وتشرب اللبن الواه هنا السئنافية فيها المنع من أكل السمك وإباحة شرب اللبن لكن تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالفتح يعني لا تأكل السمك مصحوبا مع شرب اللبن وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن النهي عن أكل السمك منفصلا وشرب اللبن منفصلا على كل المقصود أن فعل المضارع تعتريه من المعاني ما يحتاج فيها إلى الإعراب قال وأما الفعل المضارع فلاحظ يضرب ويكتب فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة وكذلك يدعو ويرجو فكل منهما مرفوع وعلامة رفع ضمه مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل وكذلك يقضي ويرضي فكل منهما مرفوع وعلامة رفع ضم مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وكذلك يرضى ويقوى فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضم مقدرة على الألف منع منظورها التعذر إذا الفعل المضارع له أحوال له أحوال في العلامة المقدرة أحيانا تقدر لأجل التعذر وأحيانا تقدر لأجل الثقل وهل تقدر لأجل اشتغال المحل بحركة المناسبة الجواب من يقول أنا نعم قوم الذي رفع يداك قوم لماذا لا تقدر لأز اشتغال المحل بحركة مناسبة تكلم لا ما في سؤال أجب على هذا السؤال يعني اشتغال المحل بحركة المناسبة إذا أضيف إلى آياء المتكلم طيب الفئة المضارعة لا يضاف إلى آياء المتكلم نعم يضاف مثل تراجع إيش هذا طيب لا يضاف الفعل المضارع متأكد ها لا تقول يضربي ما تقول يجلس صح لأن الإضافة من خصائص الأسماء إذن الفعل المضارع قد تقدر عليه علامة الرفع والنصب لأجل الثقل أو التعذر أما اشتغال المحل بحركة المناسبة فإن هذا لا يمكن لأن اشتغال المحل بحركة المناسبة عند إضافة الكلمة إلى المتكلم والأفعال لا تضاف الأفعال لا تضاف والأفعال لا خفضة فيها طيب يا أخانا يدعو ما على ما ترفعها في المضارع مرفوها ما على ما عندك يا أخانا أنت قم يدعو جديد كم لك يومين Able h энерг, mana saya mis morally terminar cajah rancang Ableh begun sinh, mayhbox? Partai ala, partai Je�적 little mencuci lain dari pihak rancang kewireh rancang dulu mencuci salah dari pihak rancang mencuci salah dari pihak rancang menghilang kewireh يا عبد الرحيم يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة أين هي الضمة مقدر على أين على آخره منع منظوره الثقل أحسن طيب السؤال الثاني يسعى اعرب فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدرة على آخره منع من التعذر احسنت جزاك الله خيرا طيب يقضي يقضي فعل مضارع فعل مضارع مرفوع علامه علامة رفعه ضم المقدرة على آخر منع من الثقل. أحسنت يا أخاه. طيب نأتي اللوحة شوي بس أو نكمل القراءة بعد نأتي اللوحة نكمل القراءة. قال فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضم مقدرة على الياء منع من ظهور الثقل. وكذلك يرضى ويقوى فكل منهما مرفوع على مترفه ضم مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر قال وقولنا الذي لم يتصل به ألف الاثنين فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ما هو هذا الشيء ألف الاثنين واو الجماعة يا المؤنثة المخاطبة نون النسوة نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة الذي لم يتصل به ألف الاثنين أو أو جماعة أو يا مخاطبة يخرج ما اتصل واحد من هذه الأشياء الثلاثة فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان ينصران يكتبان الآن هل تعرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وإنما مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ستقول هذا أمر جديد ما سمعنا به نقول نه سيأتي إنه سيأتي ينصران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الجواب لا إنما ثبوت النون لماذا لنشترطنا أو اشترط النحات اشترط النحات في الفعل المضارع كي يعرب بالضمة ألا يتصل بآخره شيء وهذا الذي بين أيدينا اتصل بآخره شيء ما هو ألف لاثنين طيب قال وما اتصل بي واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون الآن إذا طلب منك إعراب يكتبون فماذا أنت قائل فعل مضارع مرفوع على مرفع الضمة الجواب خطأ أو صح خطأ في المضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت أنون لأنه من الأفعال الخمسة طيب ينصرون ماذا ستقول في ينصرون في المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة خطأ أو صح خطأ علامه رفعه ثبوت أنون إذا قال قائل لماذا نقول لأن فعل المضارع هنا اتصل بآخري شيء والنحات قالوا ما لم يتصل بآخري شيء ما الذي اتصل هنا واو الجماعة وفي المثال الأول يكتبان ألف لاثنين قال وما اتصل به المخاطبة تكتبين وتنصورين تكتبين وإيش؟ تنصرين تكتبين الأعماه إعرابها تكتبين في المضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة خطا وإنما علامة رفع ثبوت النون تنصرين في المضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة خطأ وإنما ثبوت النون لماذا لم تقولوا بالضمة؟ لأن الفعل المضارع اتصل بآخر شيء إذا لا يرفع الفعل المضارع بالضمة الظاهرة أو المقدرة إلا إذا لم يتصل بآخر شيء واضح يا إخوة؟ قال هنا ولا يرفع حين حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون والالف او ال واو او ال ياء فاعل طيب ناتي لللوح الان يطفى الضوء يا اخوه من اجل تورى الصوره طيب اولا اولا فيما يتعلق فيما يتعلق Bicam Al-Mu'an-nath Al-Salam Qudna Al-Tarif Al-Mu'an-nath Ma Ma Jum'i'a b Ma Jum'i'a B-I-L-I-F السؤال لماذا اختير هذا التعريف فمن يقول أنا نعم لماذا اختير هذا التعريف ماذا قال المؤلف ما دل على أكثر من اثنتين صح في قولنا اثنتين معنى انه لا يأتي الا من مؤنث بينما وجد جمع مؤنث سالم ومفرده مذكر صح اذا اختير هذا التعريف لانه اشمل صح للمؤنث و والمذكر تقول في المؤنث تقول ايش فاطمة صح هذا مؤنث او لا مؤنث جمعها فاطمه انظر انظر الى الالف والتاء ما لهم مزي صح؟ صح أو لا؟ تظهر استريحة لو أخذنا حمام حمام الآن مؤنث أو مذكر مذكر صح؟ يصح جمعه جمع مؤنة سالم يصح؟ ماذا تقول؟ حما مات أين الألف والتاء هذه ألف و تاء مزيدتين هلا مزيدتين واضح في واحد عنده إشكال أو ما فيه طيب. هذه لمجرد التأنيث هذه لمجرد التأنيث طيب الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى التأنيث الذي ذكرنا قلنا التأنيث هذه وينها؟ خطأ التأنيث هذه فيك تمسحها التأنيف أحيانا يكون تأنيف لفظي صح يكون معنوي صح يكون حقيقي صح أو لا لفظي طلح طلح هذا تأنيث لفظي لأنه مذكر اسم مذكر صح طيب هل يجمع جمع وأن تسالم يجمع أو لا ماذا تقولون طلحات طيب طلحات أين الألف وتاء هذه الألف وتاء مالها؟ مزيدتين. معنوي زينب. صح؟ ما عندنا تاء تأنيث؟ نقولها ماذا؟ زينبات زينبات. هذه ألف والتاء ما لها؟ مزيدتين. الحقيقي مثل فاطمة ماذا نقول نقول فاطمات هذه الألف لها مزيدتين واضح أو لا إذن ما جمع بألف وتاء مزيدتين طيب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 أقصد بالحقيقي. شو اللي صار؟ طيب. التأنيث حقيقي ومجازي. هذا الحقيقي هو الذي يعبرون ما له فرج. والمجاز ما ليس له فرد هذا يعبر به النحات الحقيقي هذا يشمل المعنوي واللفظي مثلا عندنا زينب وعندنا مثلا فاطمة لكن هذا مثل سيارة تقول ليش سيارات واضح وصلت الآن أيوة لا يعني هذا أيضا حقيقي باعتبار أنه لفظ ومعنى هذا لفظي ومعنوي أيضا أيوة لوجود علامة التأنيث فيه فهذا باب أنه حقيقي يعبر عن العلماء بما سمعت و المجاز ما ليس لو فرج كالسيارة مثلا تجمع بألف وتاء مزيدتين لكن تأنيثها حقيقي الجواب لا ليس حقيقيا هذا للتوضيح بس اه طيب في المثال الذي ذكره المؤلف في أحيانا تكون ألف زيد بآلف لكن ليست زائدة إنما هي من أصل الكلمة مثلا القاضي القاضي هذا مفرد الآن إذا زمعنا نقول قضاة عرفتم قاضي قضاة الآن الآلف في قضاة عندنا الآلف وعندنا التاء الألف هذه ليست زائدة لأنها أصلية في أصل الكلمة عرفتم الآن إذن هذه لا تصلح إنما تكون جمع تكسير لأن صيغة المفرد قد تغيرت صيغة مفرطة قد تغيرت يعني ألف هنا ليست زائدة كما أن التاء في قولهم بيت أبيات التاء هنا زائدة الجواب ليست زائدة لأنها من أصل الكلمة واضح إذا لا بد أن تكون الألف والتاء ما زا إذا تين عن عن المفرد في الكلمة الكلمة عن الكلمة عن إيش المفردة؟ أكيد خط صح. قاعده ديك ها طيب اذا واضح لابد من وجود ألف وتا مزيدتين وإلا كان جمع تكسير إيش هو؟ نعم حقيقي نعم حقيقي طيب في الفعل المضارع يكون مرفوعا معناه أن الأصل في الفعل المضارع الأصل ما هو أنه معرب أو مبني معرب يعني تتغير أحواله عندنا الآن مثلا يضرب يضرب واضح يا أحمد وينك طلعت الآن عندنا كلمة يضرب يضرب من أي الأفعال كيف عرفتم نعم يعني يقبل السين يقبل سوف ويقبل قد صحيح طيب يضرب هذه تتغير أحوالها لو أدخلنا عليها لم ماذا تصبح لم يضرب لو أدخلنا لن لن يضرب لاحظ معي أنها تغيرت من الرفع إلى الجزم إلى النصب. طيب إذا الفعل مضارع كي يرفع وتكون علامة رفعه الضمة بشرط ما هو لا يتصل بأخر شيء. يعني الآن شيء ما هو الشيء الذي يتصل بأخره؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء الذي احتارز النوحات منه؟ ما هو ألف <تصفيق> الاثنين؟ واو الجماع يا المخاطبة نون النسوة نون التوكيد الخفيفة والثقيلة واضح ألف الاثنين مثلا أخذنا تضرب صح نقول تضربان الآن هذه مرفوع وعلامة رفعها الضمّة الجواب إذا ما علامة رفعها ثبوت النون وأول جماعة تضربون مرفوع وعلامة رفعها ثبوت النون طيب تضربين مرفوع وعلامة رفعها ثبوت النون طيب لماذا لماذا ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون نعم لأنها من الأفعال الخمسة صح طيب نون النسوة تضربنا تضربنا واضح تضربنا العم مرفوع وعلامه رفعه اه علامه ابنيه مبني على السكون لاتصالها بنون النسوه اذا هنا مبني على السكون في نون التوكيد تفضل يا بن تضربا أو تضربا نا. هذه بنون توكيد المشددة الثقيلة وهذه الخفيفة هنا ما يعرابها مبني على على الفتح إذن كي يرفع الفعل المضارع وتكون علامة رفعه الضمة لابد أن لا يتصل بآخره شيء والشي هو أو الجماعة أو عيف الاثنين أو يا المخاطبة أو نون نسوة أو نون التوكيد الثقيلة أو خفيفة واضح؟ وهذه الصورة الآن شملت تحكام الفعل المضارع إذن عندنا عندنا ثلاثة أحوال لأنها تكون من الأفعال الخمسة. وعندنا حالة مبني على الفتح. وعندنا حالة مبني على السكون. واضح؟ فمتى يكون من الأفعال يرفع بثبوت النون؟ يعني ثبوت النون متى إذا كان آخره ألف لاثنين أواء الجماعة أو يا المخاطب متى يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التقليل. الثقيلة أو الخفيفة متى يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة وصلت وصلت أولاء نعم يعني الآن لو تأخذ المثال الذي أخذناه عندنا المثال الذي أخذناه تضربوا، تضربان، تضربون، وعندنا تضربين، طيب، وعندنا تضربنا. وعندنا تضربان بالشدة وعندنا تضربان بالتخفيف هذه التي عندنا الآن تضربون بالضم تضربان تضربون تضربين تضربنا تضربا تضربا هذه الصور لمرت بنا الآن أيها التي ترفع علامة رفعها الضم أين هي هذه ليش لأنه لم يتصل بآخرها شيء انظروا الآن هذا الباء بعده شيء ما في شيء إذن يرفع علامة رفعه الضم الشيء هو قلنا إما ألف لاثنين ما واضح وإما و الجماعة وإما يا المخاطبة وإما نون توكيد وإما لا نون النسوة وإما نون التوكيد الثقيلة Waimanun Tukid, ringkas. Sana kub. Ima Nun Alif, Lethnay. Waima Waw, Al Jama'a. Waima Ya, Al Muxatla. Waima Nun, Al Niswa. Waima ها؟ لا لا. ها إيش فعلنا نحن؟ تضرب تضربنا، وهذه تضربنا وهذه تضربن. لا تمامك. نون التوكيد الخفيفة. واضح الآن في هذه الحالة التي هي رقم واحد. ورقم اثنين ورقم 3 تعرب علامه اعرابه يعرف في المضارع وعلامة اعرابي ثبوت النون واضح طيب ما هذه ها ما لا ما كتبتش ماشي نفس على طيب الأولى واحد واثنين 2 تغير تغير <تصفيق> عندنا أول تضربان وتضربون وتضربين في المضارع مرفوع علام ترفيه ثبوت النون تضربنا في المضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة طيب تضربن في المضارع مبني على الفتح لاتصاله نون التوكيد الثقيلة تضربا في المضارع مبني على الفتح لاتصاله نون التوكيد الخفيفة إذا حاصله إنصار حاصنه هذا يا أخو سيأتي في باب الأفعال خمسة وأحكام المضارع الآن خذ فكرة ولو مبسطة ولو يعني لا تصعب عليك الأمور نعم الآن لما نقول هذا لعله يكون الدرس القادم إن شاء الله في كيفية إعراب تضربان وفي كيفية إعراب تضربون وتضربين كيف نعربها؟ كذلك أيضا تضربنا كيف نعربها تضربا كيف نعربها تضربا الثاني بالمخففة كيف تعرب هذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا